لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من النابلسي ش ي ط ا ل للعلوم ا ي ا هذه ل ا ا ل ي ا م ت ا ع ي ا إنما قوم ه ذ ه الحياة دنيا م ت ا ع و إ ن الآخرة ه ي د ا ر ا ل ن ع م ل س ي للعلوم الاسلاميه وهو موسوعه ؤ م ن النابلسي للعلوم الاسلاميه حساب. ويا ق م مالي أ د ع و س إلى النابلسي ج ة و ت د ع ل ا ل ع و ن ل ر ب الاسلاميه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 ل ي س له و ع في ا ل د ن ي ا و ل ا ف ي ا للعلوم آ أ ن الاسلاميه ر د وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه ََُ الله سيئات َِ ما َ مكروا ََُ وحاق َ بال ِ فرعون ََََ ح ق ب ِ ونسمع نسور العذاب النار, النار. النار. النار.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 「今夜は」 Thank y وَسَأْتِيكُمْ ر قالوا ُ بلى قالوا فادعوا وما تاتيكم رسلكم ب ا ل ب ي َ ا ت